وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم, ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك ادنى ان لا تعولوا واتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا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 وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا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 للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب, وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كذر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا, وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ذرية انضعا فلخافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا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 فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين وإن كان رجل يورث كلانة أو امراه وله أخ أو أخت فلكل واحد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 حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرهبا ولا تعبدوهن لتذهبوا لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه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 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الاخت وتبنات وبنات الأخ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم من نسائكم التي دخلتم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 ولنساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم أَن تبتغوا, أن تبتغوا باموالكم المحصنين غير مسافحين فما استمتعتم فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريض إِنَّ الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت, فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فَالْكِحُوهُنَّ بِإِذنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ بُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَخِذَاتِ أَخْدَالٍ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 إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ان تجتلبوا كبائر ما تلهون عنه نكفر عنكم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 وَاسْأَلُوا اللَّهَ من فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ولكل جعلنا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ نَصِيبَهُمْ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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع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 فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا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 إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا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 ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا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 يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلَّ السَّبِيلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ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 ملكا فَمِنْهُمْ فمنهم من امن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم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 خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم, وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم وَإِذَا حكمتم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ لِعِيمٌ مَا يَعْرُكُمْ بِهِ ان الله كان سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وان الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول فردوه الى الله والرسول إن كنت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 يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به وقد يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يصدون عَنكَ صدودا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ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 وكان الله على كل شيء مقيتا واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها فحيوا بأحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا الله لا اله الا هو لا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 111 كَمَا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم فِي حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم حيث وَلَا حيث مِنْهُمْ ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ان الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حصرت صدورهم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم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 وَإِن كَانَ من قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ميثاق فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ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 فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد, واعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا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 ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم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 فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والتأت طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم والذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم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 وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل, فقد احتمل مهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطَّائِفَةُ منهم لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك, وما يضرونك من شيء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 لعله الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضللنهم ولأمنيهم ولأأمرنهم ولآمرنهم فليبجكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله وَمَن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك ما لهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا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 ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد من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 وأخذهم الربا وقدله عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما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 يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم, فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما